الكره وملف النيات وانطلاقه المرتده نحو الهالي شالها من حارس يقرب والكره لرونالدو يسدد الهدف الثاني الهدف الثاني المذهل من المرعب من القناص من قاتل الحراس كريستيانو رونالدو جول جول جول جول جول جول, جول ريال مدريد الهدف الثاني الهدف الثاني وماذا يحدث في دفاعات بلوجرانا ماذا يحدث في 18 دقيقة اي دفاع عن اي دفاع نتكلم واي طريقه نفسر مش نبغوا كرات العمق الكروس رونار بكي بطيء جدا ماسكيرانو متاخر جدا والضربه والصد والتزديد في مرمى فالديز هذا الثاني شوف كيف شلياله ما حتى قدامه الصاروخ بتاع ماديره يسجل ثامن اهدافه في الكلاسيكو وهدف جديد هو الثالث لي في السوبر كوبا الهدف الثاني للمدريد وكريستيانو رونالدو يقول الكبرياء الابيض يظهر في المواقيت الصعبه عند مواعيد الرجاله